بدناها بمحاضرة إنا كفيناك المستهزئين ثم بدأنا في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تكلمنا عن الحق الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعن الحق الثاني محبته صلى الله عليه وسلم ولا زلنا نتكلم عن الحق الثالث وهو التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأسي به تكلمنا في اللقاء الماضي عن جملة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم توقفنا عند هذه الأخلاق لا تتكبر عن الأكل على الأرض وأكل وكل ما وجدت من الطعام واكتفي بالقليل وارضى باليسير تكلمنا عن هذه الأخلاق في المرة الماضية نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض وما أكل على خوان قط وكان يأكل أكل المتواضعين لا أكل المتكبرين وكان صلى الله عليه وسلم يرضى بما قسم الله له يرضى باليسير ولم يجمع بين لونين من الطعام وكان لا يسأل عن مفقود وكان يرضى بما قدم إليه صلى الله عليه وسلم وكان أزهد الناس في الدنيا كانت تمر عليه الشهر والشهران كان يمر عليه ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقض في بيته صلى الله عليه وسلم نار وإنما كان يعيش على الطمر والماء كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا وخرج يوما من بيته من شدة الجوع فهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المطرفين لأن الطرف ما ذكر في كتاب الله إلا مزموما وكان صلى الله عليه وسلم يجالس المساكين ويجلس كان يجلس معهم وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف حتى يقضي له حاجة صلى الله عليه وسلم أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العمل ومشاركة العاملين ولو بحفر الأرض ونقل التراب والصور بذلك إظهارا لعدم التكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان يحفر الخندق مع الصحابة وكان يحمل معهم الطراب صلى الله عليه وسلم وهذا من تواضعه هذا من تواضعه فليس عيبا عندما تكون سيدا مطاعا ليس عيبا أن تشارك مع من يعملون عندك ليس عيبا أن تشاركهم في العمل ليس عيبا أن تساعدهم بل هذا من التواضع بل هذا مما يجلب لك الود من الذين يعملون عندك فيصفونك بالرحمة وبالتواضع وبغير ذلك من الصفات الجميلة أما الذي يتكبر على الخلق ويغلظ على من يعملون عنده فهذا يكون مبغوضا عندهم وربما سبحان الله لا يبارك له في عمله لأنهم ربما يعملون عنده وهم يكرهونه لكن إذا عملوا عندك وعملوا معك هم يحبونك وجدت البركة في حياتك فمشاركة العاملين في العمل هذا من التواضع ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص هذا من قدرك لو أنت فلان ابن فلان أو الحق فلان أو الغني فلان الفلاني هذا لا ينقص من قدرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله في البيت كما ذكرنا في اللقاء الماضي كان يكون في مهنة أهل يخصف نعنه ويرقع ثوبه ويحل بشاته صلى الله عليه وسلم وهاهو وها في الخندق مع أصحابه يحمل الطراب ويشاركهم صلى الله عليه وسلم أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضا بالمتح الزائد وعدم الرضا بالإطراء المبالغ فيه والاكتفاء بما هو ثابت للعبد وبما قام به من صفات الكنال والفضل والخير كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن ولي إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فكان لا يحب الماتح صلى الله عليه وسلم ولما رأى رجلا يثني على أخيه في وجهه قال لقد قطعت عنك أخيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احس في وجوه المدى حين التراب فمسألة المتح والمبالغة في المتح ولسيما في وجه الشخص هذه قد تدخل العجب على قلبه لما تعد تمدح في واحد ممكن يعجب بعمله فهذا هو القتل لأنك أضررته ولم تفده في شيء وإنما أضررت به عندما أصاب قلبه العجب فكان صلى الله عليه وسلم لا يحب المتح لما قالوا له أنت سيدنا أنت مولانا فقال صلى الله عليه وسلم إن السيد هو الله إن السيد هو الله ونهاهم عن ذلك نهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم إذن عدم المبالغة في المتح وعدم المبالغة في الإطراء أيضاً من أخلاقه الله صلى الله عليه وسلم لا تنطق ببذيء الكلام ولا بجفاء الكلام ولا بالكلام الفاحش ولو مازحا لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وقال إن الله يبغض الفاحش البذين للأسف الوقت ناس بتهزر بسوء الكلام السفالة قلت الأدب الوقت عند بعض الناس بأتعشم تلقي اتنين بيهزروا ببعض وبشتموا ببعض ويقول لك أصلبينهم من بعض عشم بقى العشم قلت أدى بالوقت لا حتى لو, لو كنت مازحا مع أحد فإياك والفحش في الكلام إياك والفحش في الألفاظ إياك والفحش في الحركات فليس هذا من دين الإسلام وليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الذي يفعل ذلك يبغضه الله عز وجل إن الله يبغض الفاحشة البذيء لا تقل سوءا ولا, تقل سوءا ولا الله قال المسلم من سلم من الله عليه وسلم يستعيذ فالمسلم ينفع ولا يضر المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويد عفيف اللسان وأيضا لا يتطاول على المسلمين بيده الوقت برضو للأسف الشديد تلاقي بعض الناس برضو لغة العشم بقى الوقت ممكن يضرب واحد على أفاه واخد بالك يسخر من واحد يتغمز على واحد وهذا والعياذ الله منهي عنه في ديننا يقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الهمزة اللي هو المختاب الذي يذكر الناس ويذكر عيوب الناس في غيبته في عدم حضوره أما اللمزة العياب واحد لسنه بيطلع منه العيبة يخلي واحد قاعد في قعده يقعد يتسلى عليه يخلي الناس تتريق عليه يقول لك تعالى بقى نقعد نشتغله اشتغله يقعد يشتغله يقعد طول القعده يكلمه كلام مثلا عشان يضحك الناس اللي قاعدين عليه هذا والعزه متوعد ويل لكل همزات اللمز اللي بيذكر عيوب الناس في غيابهم او اللي بيذكر عيوب الناس في وجودهم يقعد يسخر منهم ويتريق عليهم والعزه فهذا ليس من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا تواجه احدا من اخوانك بمكروه لا تواجه احدا من اخوانك بمكروه دائما احرص على ان تدخل السرور للحزن دائما كن سباق في اسعاد غيرك وكن اخر من يذكر لأحد ما يحزنه يعني لو عرفت عن واحد خبر يسعده كن أول واحد يبلغه جاريت شفت الصحابة كده لما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه في قصة الثلاثة لذين أخلفوا عن غزو التابوك لما نزلت براءة الله عز وجل لما نزلت توبة الله عز وجل لكعب وصاحبيه الصحابة صارعوا صارعوا في تبليغهم ما يسعدهم وما يفرحهم واخد بالك فالمؤمن دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فكن انت أول واحد يبلغ الخبر السعيد وآخر واحد يذكر الخبر اللي بيحزن واخد بالك ما تكونش انت سباء في الأحزان لا لا تواجه أحدا بما يكره كذلك أيضا صفة التغافل أن انت برضو لأن بعض الناس للأسف يعني فاكر إن, أن الصراحة على طول الخط محمودة لا أحيانا خلق المضاراة مهم إن أنت يعني تستعمل خلق المضاراة مع إخوانك ليه؟ حتى لا تخسر ود إخوان ممكن واحد أنت تعلم عنه شيئا سيئا لكن تريد أن تصلحه فممكن تخفي عنه هذا الأمر وتستعمل خلق المضاراة معه لكي تصلح هذا الشخص تعرض له تذكره بالله سبحانه وتعالى بمراقبة الله يعني انت عارف ان مثلا واحد ينظر للحرام فبلل ما تروح تقول له انت بتعمل وتسوي وانت وانت وانت لا اقعد كده معاه وذكره بمراقبة الله احكي له قصة فيها اطلاع الله سبحانه وتعالى على العباد وانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى ذكروا بهذه الأشياء المهم ان تكسب ود إخوانك ولا تخسر أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لازم سلامة نطقي وحلوة الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة فديما لسنك كن طيب لا تذكر الكلام إلا إذا امتقيته كامتقاء الطمر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عذبا لسان صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد يعني ما يكرهه حتى أنس بن ملك رضي الله عنه وكان صغيرا يعني أعيل عند عشر سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له أف قط ما قال له أف قط بل كان صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى كلمة أف بل كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام اللين وأخبر أن أهل الجنة كل سهل لين قريب من الناس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يألف ويؤلف يألف ويؤلف وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ويوب شق طمر فمن لم يجد في كلمة إيه كلمة طيبة كلمة طيبة يا أخي صدقة كلمة طيبة بتريح لكن الكلام الكلش والعزبالله كلام الشديد الذي يجرح يجرح المشاعر في بعض الناس كلامها نص الله العفو والعفية كالسيف أحد من السيف أحد من السيف عنده والعزب الله يتكلم بالكلمة ربما يجرح مشاعر الذي أمامه فكان صلى الله عليه وسلم كان يقول المؤمن كان يقول الكلمة الطيبة صدق وأيضا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيباً المؤمن ما يطلعش منبق العيبة المؤمن زي النحلة تخرج عسل فالمؤمن برضو لسانه بينقط عسل لسانه بنقط عسل لسانه بنقط سكر إذا تكلم يتكلم بالكلام الذي يسعد لا الذي يحزن لازم سلامة المنطق وحلوة الكلام لا تكثر المزاحة ولا تقل إلا الصدق لا تكثر المزاح. المزاح يستخدم باليسير لكن لا تكن كثير المزاح حتى لا تشتهر بذلك اللي كثير المزاح بقول لك ده متسيب ما عندهش جدية ما عندهش جدية في الشيط عيمة شو بوله عليك هنا لك في الشيط عيمة ليه كثير الهزار وبيكون دايما سبحان الله يعني محطوط القدر دائما دايما قدره يقل بسبب كثرة الضحك لكن انت تمزح المزاح جائز جائز المزاح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كان يمزح ولا يقول إلا إيه حقا يبقى المزاح جائز ولكن لا يجوز بالحرام إن واحد يقعد يهزر ويجيب نكت عشان يدحك الناس بالكذب ويقعد يدحك الناس شوية على الصعيضة شوية على الضميطة شوية مشعيف على إيه فهذا مزاح محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يحدث بالحديث كذبا ليضحك الناس جيب نكت عشان يعود يضحك الناس عليه وهو كذاب في ذلك يقول لك الضميت بخل وفيهم من هو أكرم منه فيهم من هو أكرم منه فأنت لم تقول الضميت بخل يبقى أنت كدها بتسب كل من يتصب بهذا الرصف إذا قلت هذا فقد اختبت كل هؤلاء وفيهم من هو أكرم منك يعمل مثلا نكته عن الصعايده ان ما بيفهموش وفيهم من هو اذكى منك فتغتاب كل هؤلاء تغتاب كنت مازحا فاستعمل من المزاح اليسير واذا كنت مازحا فلا تقل إلا, الا حقا ولا تقل الا الصدق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمة ارحموا من في الأرض ويرحمكم من في السماء الرحمة حتى بالحيوان وطبعا جانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى محاضرة كاملة ولذلك ليت إخواني من الدعاء أن يعدوا خطبة وبعنوان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْتَ كَلَّمَ عن جوالب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الجانب المهم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْتَيْا رحمته حتى بأعدائه يعني حتى بأعدائه من الكفار ليسلموا وليتوبوا إلا الله سبحانه وتعالى رحمته حتى بالحيوان لما جاء الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الجمل بين هدى وأخذ يهمس إليه الجمال بدأ يكلم نفسه سلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا الجمل فقال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله فقال إنه يشكوك إنك تتعب إنك تدئبه وتجيعه بتتعب في الشغل وبتأكلش كويس اتقوا الله في هذه البهائم اتقوا الله في هذه البهائم فهذه رحمته حتى من الحيوان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة في هرة حبستها لا هي تركتها ولا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فكان الجزاء أن تدخل النار بسبب ذلك لم ترحم هذا الحيوان ودخلت بغي الجمة في كلب سقط لما خلعت موقها خفها وملأتهما وسقط الكلب فشكر الله له وغفر لها وأدخلها الجنة هذه الرحمة بالحيوان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرخا وقد أخذ صغيره منه خدوا بهزروا أو حاجة فأخذوا حمره تاع طائر صغير كذا وأخذت تبحث عن ولده فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من فجع هذه بولده من فجع هذه بولده شوف الدرجة ايه هذه رحمته صلى الله عليه وسلم فقال ارحم ارحم الانسان والحيوان حتى يرحمك الله احذر البخر فهو بكروه من الله ومن الناس نبينا صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم وذم البخل وذم البخلاء وقال اتقوا الشح فإنه أهلك من قان قبلكم فذم الشح وذم البخل فعليك بالكرم والجود كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ننباكراً واستيقظ باكرا لعبادة الله عز وجل والاشتهاد في طاعته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام من الليل ويصليج كان ينام ويرقد كان ينام صلى الله عليه وسلم باكرا ويكره السمر بعد العشاء نحن في زمان قلب الناس النهار ليلا والليل نهار ولذلك نزعت البركة من حياتنا ونزعت البركة, البركة من أوقاتنا وفرصتك في الشتاء الشتاء من المواسم الجليلة الجميلة التي تستطيع من خلاله أن تنظم وقتك وحياتك كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم ليله طويل لتنام وتقول ونهاره قصير لتصوم وتشتهد في العباد كما قال ابن عباس الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصى فاغتنم البكور اغتنم البكور ونم باكرا كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد كن حريصا على صلاة الجماعة فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه كان لا يستطيع الخروج إلى المسجد إلا ورجلان يحملانه كان يؤتى به صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان في الأرض, الأرض فحرس على صلاة الجماعة فإن صلاة الجماعة ولسيما الفجر والعشاء من صفات المؤمنين احذر الغضب وما ينتج عن الغضب وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم احذر من الغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لما سأله رجل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة لا تعمل بمقتضى الغضب ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند العضب فإذا لا تغضب طب إذا غضبت تعمل إيه استعذ بالله إذا غضبت استعذ بالله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انتفقت أوداجه وحمر راجه قال إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد أعوذ بالله من الشتار رجيب الغضب هو مفتاح كل شرط سأل لما بيغضب إذا غضب فإن الغضب يتسلط على القلب بالحقد والكرهية تلاقيه في غل في القلب عايز يمسك اللي قدامه دي فارتكه يقطعه يتسلط على القلب بالشماتة وكراهية الخير لما واحد يغضب مع واحد أو يزعل منه ويخصمه تبصت لأيه بيشمت فيه والعزب الله إذا حصل له أذى سر بذلك وإذا حصل له بخير حزن لذلك فكان من صفات المنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به الغضب يتصلط على اللسان يتسابه الشاتم تلاقي اتنين غضبانين الشكل مع بعض يعودوا يهبلهم يعودوا يشتموا بعض دي يشتم ابو دوة ودي يشتم ابو دوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الرجل يسب أباه لعن الله الرجل يسب أمه فالصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله أيسب رجل أباه مع أن الصحابة كانوا كفار قبل كده كانوا كفار فبيتعجبوا حتى وهم كفار ما سنواجه حد بعمل إيه حد بيش تعال اشوف بقى الوقت اتنين بالشكل مع بعض في زماننا اللي احنا فيه انت بصت جاب قمص العرى كله اجتما وسبه لعن فالصحابة عجبه اقول فيه حد ما اقول حد يسب أبو ابوه فيه حد يسبه امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسبه ابا الرجل فيسبه اباه ويسبه امه فيسبه امه قل له انت ابن كذا قل له انت ابن كذا كذا قل باسفل ما يكون واسوأ ما يكون وخوض في الأعراض واتهام للأعراض والعزو بالله ده غير بقى إن في بعض الناس في ساعة الغضب بيكفر بالله تليه في ساعة الغضب بيسب الدين والعزو بالله وبيل الدين وهذا كافر هذا كافر والعزو بالله فالغضب فعلا جماعه كل شر جماع كل شر الوقت الغضب كذلك في زماننا يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى سفك الدماء لايه الوقت القدفى الأسباب تبصت لايه الوقت أمي طلع السنجة من تحت الكرسي بتاعت توك توك واخد بالك أو مطلع السنجة من الشراب اللي لابسه وتبصت لايه مجزرة حصلت عشان ايه عشان واحد حفف واحد والواحد تكلم واحد شيء عجيب نصلى الله يعني هؤلاء الشباب ونوصلح أحوالنا وأحوال بلادنا احضر الغضب وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشتاء الرجيم الزم الصمت ولا تكثر الكلام فهو مسجل عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله الهوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لا تتكلم إلا بخير واعلم أنك إذا تكلمت فإما لك وإما عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب فكن كثير الصمت قليل الكلام اقرأ القرآن بفهم وتدبر واسمعه من غيرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بختم القرآن في أربعين فإذا كنت تجد همه ففي شهر فإذا كنت تجد همه ففي شهرين ففي عشرين فإذا كنت تجد همه ففي إسبوع فإذا كنت تجد هم ففي ثلاثة أيام وما فقهه من قره في أقل من ثلاث فليكن لك ورد من القرآن وليكن لك حظ من القيام من قام الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين فلا يفوتك حتى أن تكون ألا أن تكون بعيدا عن الغفلة من قام بعشر آيات لم يكن من الغفل عشر آيات ونحن نحفظ العشرات من الآيات نحفظ العشرات من الآيات تجد صور مثلا زي صور جزء تبارك زي صورة الملك مثلا مع صورة القلم مع صورة الحق دول بيعدوا المئة آية واكتر تزيد عن المئة آية شوف لو أنت قرأت دولة سبحان الله يبقى أنت كتبت من القانتين فاحرص على تلاوة القرآن بتدبر وبتمع كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصل الليلة كله بآية يردده آية يردده لما قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخذ يبكي بكاءً صلى الله عليه وسلم حتى, أن حتى نزل إليه جبريل عليه السلام وقال له يسألك ربك من الذي يبكيك فقال أمتي أمتي أمتي يا جبريل ثلاث مرات أمتي, أمتي أمتي أمتي فصعد جبريل إلى الله عز وجل فقال الله عز وجل انزل إليه وقل له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوء فكان يقرأ الآية وتدبر ان تعذبهم فإنهم عبادك فكان يخاف على الأمة من العذاب ويخاف على الأمة من النار لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فكان يتدبر القرآن وكان أحيانا يحب سماع القرآن من غير لأن أحيانا تقرأ أنت القرآن فمن من من من من من من من كثرة تلاتك القرآن قد تمر على يبدون تضبر لكن لما تسمع القرآن من غيرك تجد حضور القلب ولذلك كان يذهب إلى ابن مسعود ويقرأ عليه القرآن قال اقرأ علي اقرأ كان كان يسمع من غير القرآن فكان يقول ابن سعود اقرأ علي القرآن فيقول يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيرك فالعلاء قالوا بان سمعي القرآن من غير له تأثير على القلوب له تأثير على القلب فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وكان يسمع القرآن من غير لا ترد الطيب واستعمله دائما ولا سيامة عند الصلاة كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وله عن رد الطيب صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب كان تطيب ولا سيامة في الأعياد وفي الجمع وعند لقاء الوفود فالطيب من الإسلام ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدلك على أن الإسلام يحس على الطهارة وعلى النظاف وعلى التطيب استعمل السواك فهو مفيد جدا لا سيما عند الصلاة السواك كما قال صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضات للرب والأسف الشديد كثير من الإخوة يقصر في السواك يقصر في السواك يا أخي أنت سني أنت سني والسواك رخيص فلماذا لا تحرص على هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كن شجاعا وقل الحق ولو على نفسك كن شجاعا وقول الحق ولو على نفسك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كان أشجع الناس لما فزع الناس يوما بسبب وجبة في المدينة حصل ارتطام في مكان ففزع الناس فلما هرعوا إلى الصوت وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقابلوا وقال لم تراعوا لم تراعوا طوئنوا طوئنوا تخفوش وراه النفس السلم يركب فرسا بدون أن يضع شيئا تحت من غير سرق الفرس غير ما يحط شيء وكان يجري به ويقول وجدناه بحرا وجدناه بحرا فكان صلى الله عليه وسلم شجاعا وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء عند الله كلمة حق عند سلطان جائر من قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله فهذا أفضل الشهداء مع من ما حمزة رضي الله عنه أفضل الشهداء عند الله حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهى فقتله فقتله دي أفضل الشهداء عند الله الشجاعة في الحق الشجاعة في الحق إذا نأيي طباطلاً فعليك أن تقول الحق ولا تخشى في الله لو ما تلا واعلم أن قول الحق لا يؤخر عمرا ولا يقصر عمرا الكلام في الحق أو أن أنت تقول الحق ولا تداهم بالذات في الدين يا أخوان بالذات في الدين والكلام ده بنقوله للطهار الإسلام الأهم دي. الطهار الإسلام الأهم دي اللي للأسف في زمانه اتحط آيات من الإنجيل كلام ده ما حصلش أيام مبارك الظالم فإحنا بنقول للطار الإسلامي بصفة عامة لا مداهنات ولا مزايدات على حساب ديننا هذا شيء إجرامي اللي يتحط في كتاب التربية القومية بتاعه مش عايف تالتة سنة ولا تانية سنوي يتحط فيه كلام من الإنجيل هي دي بداية التميع بقى هي دي بداية التميع إن إحنا بعد كده عادي بقى هيبقى كله صلطة كله زي بعضه عادي كله زي بعضه بعد كده وللأسف يعني نحن الآن لابد أن نعلن عن هويته إذا ما أعلناش عن نهوياتنا لا تبقى هنداس بعد كده كلنا وسنزل لأننا لا لن نعز إلا بالشريعة لن نعز بإرضاء العلمانيين ولا بإرضاء هؤلاء الذين يحاربون الشريعة جهار النهار لم واحدة كده تقعد تطلع تطنطط على الكرسي في بعض البرامج ومش عاجبه إن الإسلاميين كل مادة عايزين يحطها في الدستور يقول لك بما لا يخالف, والق... يخالف الشريع الإسلامي متنططين أولا من الكلمة دي متنططين أولا بسبب الكلمة دي طيب إيه المانع؟ يعني إيه ما الذي يضيره في هذا؟ في, و... في حد مسلم محترم يرفض الكلمة دي؟ المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء بما لا يخالف الشريع الإسلامي إيه المشكلة بقى فيما لا يخالف الشريع الإسلامي؟ يقول لك لا عايزين نسيبها كده المساواة بين الرجل والمرأة طيب هتطلع واحدة بعد كده تتجوز اربعة تقول لك انا عايزة اتجوز اربعة هتجي تكون شوف الدستور الدستور بقول لك مساواة في كل حاجة خلاص يبقى ايزا هتاخد حكم قضائي ان تروح تتجوز اربعة يطلع واحدة تانية تقول لك عايزين نعمل زي تونس زي بورقيب عايزين نساوي المرأة بالمرأة في الرجل في ايه ها پي المراس، خلاص الدستور بقول كده دستور بقول لك المساواة بين الرجل ولا ها؟ والمرأة خلاص بقول ل ل عايز تتجوز لا تتجوز إلا عايز إلا عايز يعمل قانون يساوي بأن الرجل والمرأة في المراس يعمل فتلاقي إطمطتهم على هذا الأمر كلام عن مسألة الشارعة الإسلامية وهم صامرين يحطوهم مبادئ الشارع الإسلامية تسنة جي تروح من مبادئ الشارع الإسلامية تفسرها في المحكمة الدستورية بيلغوا تسعين فلماء من الدين ومنها الحدود والحدود وكل الكلام ليه لأنها تجي تفسير المبادئ عند الدستورية شيء عجيب فيه المانع لما يتحط الشرع الإسلامي إيه, ايه اللي يعكن في كده ايه اللي يخوف في الكلام ونقول الآن للطار الإسلامي هذا وقتك إذا زايدت على الدين خسرت الدنيا والآخر خسرت الدنيا والآخر الدنيا لا تدوم وإرضاء الناس غاية لا تدرك مش هترضي لحمزاوي ولا زمعاء ولا أي حد من دول مش هترضي الناس ده خالص الناس دول لن يرضوا أبدا دول مش يرضوا أبدا فعشان تقعد ترضي وتسترضي فيهم لن يرضوا أبدا عنك فكون كما قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس من أرضى الله بصخة الناس كفاه الله مؤنة الناس الناس دول ولا لهم قيم لكن إذا أرضت الناس بصخة الله وكلك الله إلى الناس إياك إياك ثم إياك وإضاء البشر فالكلام ده يا خنب نقوله لهم الكلام ده وقته لابد تكون شجاع في الحق ولا تحابي على حساب الدين ولا تخشى في الله لو ما تلا. لا نخشى أن نعلن عن هواته نعم أنا مسلم أعتز بإسلام أعتز بهوياتي اقبل النصيح من كل إنسان واحذر أن ترد النصيح الدين النصيح الدين النصيح فاحرس يا أخي على قبول النصيح إذا وجهت إلى خير فكن ليناً بأيدي إخوانك ولينوا بأيدي إخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكبر عن قبول النصح لا تعاند ولا تصر على الخطأ ماشي. كتاب رائع للدكتور خالد أبو شادي يعني احنا صورناه لأنه لم نستطع الإيتيان بالنسخ كثيرة من هذا الكتاب يعني حتى لا تفوتنا الفائدة فصورنا هذا الكتاب لذينك. فاحرص أخي على قراءته كتاب مقسوم لنصين النص الأول لماذا نحبه النصف, الث... النصف الثاني كيف نحبه لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده قلناه في المحاضرة الفاتحة ده يعتبر المحاضرة الماضية لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني من الكتاب كيف تحبه هل تحبه كما أحبك فليت علامات المحب الصادق فأحرص أخي على يعني قراءة هذا الكتاب والانتفاع بما فيه نسرد بقية الأخلاق حتى نبدأ في درس مناسك الحج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اعدل بين زوجاتك وأولادك وفي كل أعمالك إن الله يأمر بالعدل ديننا دين العدل ديننا دين العدل فتعدل في كل ما ولاك الله عز وجل عليه إن المقصطين على منابر من نور الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أي شيء تحت ولياتك لابد أن تعدل فيه لو أنك متزوج بزوجتين تعدل كما كانت عائشة رضي الله عنه تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يفضل بعضنا على بعض عائشة بتحكي تقول كان لا يفضل بعضنا على, على بعض كانت تفضل زوجة على زوجة كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم وكان يطوف علينا جميعا دون أن يمكث حتى يكون عند التي هي ليلتها هذا من عدله صلى الله عليه وسلم أيضا العدل بين الأولاد لا يجوز أن تفضل أحد الأولاد على أحد إلا لسبب شرعي يعني واحد بتعلم محتاج مصريف والتاني بتعلمش فاللي بتعلم محتاج مصريف بتدينه على قدر حاجة فواحد مريض بتعارج والتاني صحيح فانت بتعطي المريض على قدر علاجه اما ان تكتب لاحد شيء دون الاخرين فهذا حرام لما فعل ذلك النعمان والد بشير اقصد ابو النعمان فالنعمان ذهب يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألي كل ولدك أعطيت قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جواب هذا ظلم لم تفضل أحد الأبناء على الآخر أنت كده بتزرع العداوة بين الأبناء تزرع العداوة بين أبنائك اترك الأمر كما قدره الشرع الشرع قدر الموريس هذا مدى بالزاجر هذا من باب الزجر أشهد على هذا غيري هذا كما يقول العلم من باب الزجر يعني لو راح أشهد أبو بكر الصديق يبقى خلاص الأمر جائز لا وإنما قال له هذا زجرا منه صلى الله عليه وسلم كما كان يترك الصلاة على من عليه دين اللي يموت عليه دين فقال يقول صلوا على صاحبكم فتركوا هذا يعني هذا من باب الزجر كما قال أهل العلم أعدل بين زوجاتك وأولادك وفي كل أعمالك اصبر الناس حتى يسامحك الله اصبر ما يقولوا فاصبر على ما يقولوا الناس وسامح قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم اغفروا يغفر لكم. الله عفوا يحب العفو. أحب للناس ما تحب لنفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمن تكن مسلما وقال صلى الله عليه وسلم من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه به تحب للناس لتحب نفسك يبقى أنت كنت مسلم كامل الإيمان أكثر من السلام عند الدخول وعند الخروج وفي اللقاء واللقاء وفي الأسواق لأن السنة أن تفشي السلام على من عرفته ومن لم تعرف تقيد بنفذ السلام الوارد في السنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تترك هذا السلام أو هذه التحالي المباركة إلى ما يقوله الناس صباح الخير مساء الخير اهلا مرحبا ونحو ذلك وإنما إذا أردت أن تقول ذلك فليكن بعد السلام يعني تعد على كده قاعد تقول له السلام عليكم لك اتفضل يا أخي رد السلام الأول رد السلام وقال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أهلا بك اتفضل اخد بالك إلى غير ذلك لا بأس فأما أن تترك السلام التحية المباركة التي هي من عند الله وتذهب إلى صباح الخير وغير ذلك لا كذلك برده المدرسين المدرس لما يدخل فصل يعود الاولاد على التحيه على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش خش يقول لهم جود مورنينج واخد بالك جود افترنون او الفرنساوي ايه بقى فلا بس ان انت تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جود مورنينج لا بس لكن لا تترك التحية المباركة التي عليها الإيه؟ ها؟ التي, فيها التي فيها الثوى أو مثلا عند ناس يقول لك العوافي أو سعيدة أو غير ذلك يعني أي تحية من هذه التحية جائزة بعد السلام أما أن يترك السلام بسبب هذا لا, لا يجوز كن نظيفا في مظهرك وملبسك كن نظيفا في مظهرك وفي ملبسك غير الشيبة بلون غير السواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد إن أنت تستخدم الحناء أو السبغة أو غير ذلك في تغيير الشيب تمسك بسنن بسن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند زمان الغربة زي الزمن اللي احنا فيه الوقت المتمسك بدينه الآن والمتاسك بالسنة بيحارب يحارب الآن حرب شرسة ولكن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر أيام اسمها أيام الايه أيام الصبر اللي يبقى القابض على دينك القابض على, على الجمر قال للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجروا خمسين منكم قال يا رسول الله منهم قال بل منكم شوف المتمسك بالدين في زمن الغربة في زمن الحرب الشائسة اللي احنا فيه دوة لو اجل خمسين شهيد من مين من الصحابة ليه بقى قال انكم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون على الحق ايه اعوانا اخذ بقى قل الاعوان على الطع في هذا الزمن. الزم... ولذلك برضو بقتنم دي فرصة دايما بقول ان الاسلاميين لابد ان يتحدوا عيب ثم عيب ثم عيب إن العلمانيين يتحدوا بكل قوة والإسلاميون يختلفون فيما بينهم عيب أو صراحة يعني وهذا ليس عيبا فقط بل هو عيب وانتكاسة بل هو عيب وهزيمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك ولذلك دائما أنا أؤكد على هذا الكلام عشان الأيام بيتمر بسرعة مجلس الشعب في انتخابات جاية وفي محليات جاية فإذا لم يتوحد الطارئ الإسلامي والله سندس جميعا سنقول جميعا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض فحتى لا نقع في هذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاحرص على جمع الكلمة لا على فرقة الكلمة احرص على هذا لأن للأسف في الوقت احنا بنرى في وسائل الإعلام بعض الإسلاميين يُصنع لهم الفخاخ عشان يطعنوا بعض, بعض فلابد الطاري الإسلام يكون ذكي طاري الإسلام يكون ذكي لو عبت اليوم في الإخوان سيعاب عليك غدا لو عبت اليوم على السلفيين سيعاب عليك غدا سيعاب عليك غدا لابد أن نكون لحمة واحدة لحمة واحدة لا نتفر وأنا قلت وبكرر إذا لم يتحد الطيار الإسلامي أولا في نصرة الشريعة إحنا انتخبنا أي واحد في طريق الإسلامي سواء في الحرية والعادلة أو في النور انتخبناه للشريعة فإذا لم يتحدوا على نصرة الشريعة فلن نذهب ولن نحشد الناس أبدا للذهاب إلى انتخب عن خربان دي حاجة أساسية الأمر الثاني لإصلاح هذه البلاد يبقى الشريعة أولا وثانيا وعاشرا وآخرا الشريعة ثم إصلاح هذا البلد إصلاح هذا المجتمع إذا لم يفعل ذلك فنحن نقول من الآن أننا إذا سئلنا نذهب أو لا نذهب نقول لا تذهب لا تذهب هتقول لنسبها خربانا للعلمين أقول لك لا مش هنخرب العلمين إحنا هنبني الناس في المساجد زي ما كنا في فضل الله طول السنين بنعلم الناس في المساجد ونرب الناس في المساجد وأنا أقول هذا الكلام وأكرره قبل ذلك والآن والإسبوع القادم والشهر القادم إلى أن تأتي أيام الانتخابات وأنا عندي حسن ظن بإذن الله تعالى أن الجميع سيتوحد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بإيه إسلام بالإسلام يوم ما قلت إسلام الناس رحبت بك يوم ما قلت إسلام الدعاء كلهم والعلماء كلهم كانوا معك غير إسلام مش هتلاقي حد معك لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذا كلام لا خلاف عليه. ولن نساوم عليش ولن نغير هذا الكلام تحت أي ضغط من الضغوط حتى لو خسرنا الدنيا كلها اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا احنا بيمكن لنا في الدنيا مش عشان الدنيا لا انت مش هتمسك محليات عشان المحليات انت مش مسك المحليات عشان تجيب للناس رز وسكر وزيت مش عشان ترصف الطريق للناس لا لا انت جاي يمكن لك الذين ان مكننهم في الارض ايه اقاموا الصلاة عايزك تمسك نقابة المعلمين عشان اسمع ان في المدرسة ساعة الفسحة فيش غير هي فسحة عشان نصلت ما نسمعش ان في الجامعة في امتحان بتعمل يوم الجمعة والناس بتصلي الجمعة والطالب بعدين يمتحن لا يبقى أصفت وأضل من نظام مبارك يبقى أصفت وأضل الذين إنما كانوا في الارض إيه؟ أقاموا الصلاة أما أمسك حاجة أصلحها أصلح فيها ولا أفسد ولا أترك الفساد أبدا في هذا المكان نصى الله أن يصلح حوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارزقنا العمل بكتابك اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب نبيك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يukربنا إلى حبك هناك يعني أخلاق كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم لكن أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بعد الصلاة نصل العشاء ونجلس بإذن الله لمتابعة مناسك الحج والعمرة بالصوت والصورة للذين سيذهبون إلى الحج هذا العام والذي يريد أن يجلس أيضا من إخواننا الأفاضل يجلسوا لمتابعة هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن لا يحرمنا وإياكم من الحج والعمرة أقول قولي هذا وأستغفر الله إليه لكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن الله إليه إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله